اتبقوا كبته هجومهم ثنا وحن تجزون الا ما كنتم تعملون الا ما امرت ان اعبد رب هذه الدنده الذي حرمها وله كل شيء وامرتم ان اكون من المسلمين اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله فَآمِنُوا بِآيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قاسٍ كايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وكذعنا بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علاك الارض وجعل اهلها شياع يستضعف طائفه يستضعف طائفه فَمِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِلَّا كَانَ مِنَ النَّفْسِ التَّامَّةِ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ثم نجعلهم الوارثين